والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان فالحقنا بهم ذريتهم الحقنا بهم ذريتهم ومن آلتناهم من عملهم من شيء كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَرَهُ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّنَا لَغْوًا فِيهَا وَلَا تَأْثِيمَ وَيَقُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ Quan ل قد إ ك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 وله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله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 I <laughs> mean... أَملَ البَنات وَلَكُمبَنون أَمْ تسألهُم أَجر فَهُم مِن مَغْرَ منِن أَمْ تسْألُهُ أَجرًْا فَهُم من مَغْرَ منِن مُسطَلون أَمْ ردَهُم الغَيبُ فَهُم يَكتُون أَم يريدونَ كَيدَ فََّذينَ كَفَوهم المكدون أَملَهُ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ